وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور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 هم رسل بالبينات فردوا أيديهم في أفوانهم وقالوا, وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريد قالت رسولهم أَفِي اللَّهِ شَكٌ فَأَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ يَدْعُوُكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى قَالُوا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 وما لنا الا نتوكل على الله وما لنا الا نتوكل على الله وقد ادانا سبلا لنا ولنصبرن على ما اذيتم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 وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ يَوْمٍ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ رَبِّهِ وَخَافَ عِيدًا وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَاءِ جَهَنَّمَ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ ولا يكاد يسير ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ.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 إِنْ يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الظَّعَفَاءً أكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم, فهل أنتم مغنون من عذاب الله من قالوا لو هدان الله لا سواء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 جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ آ نِدادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِ كُلَّ تَمَسَّوْا فَإِنَّ مَنْصِيرَكُمْ إِلَّا النَّارُ كل عباد ي الذين آمنوا يقيم الصلاة ويوفق من ما رزقناهم سراً وعلانية من قبل أي يأتي يوم إلا بين فيه من قبل أي يأتي يوم إلا بين فيه ولا خلال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 إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام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 واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئلة من الناس تهوي إليهم وارزقهم فاجعل أفئلة من الناس تهوي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 إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأذى صار مهتعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوا ولا تحسب أن الله غافلاً عن ما يعمل الظالمون إنما يؤخرون اليوم تشخص في الأبواب مهتدين مقنع رؤوسهم لا يرتد إليم طرفهم وعفدهم عذاب فيقول الذين ظلموا ربنا فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجبد دعوتك ونتبع نس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 يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرجوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابع قران وتقشى وجههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذر به ولينعمه